أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فرمي الله الشرحي نواقضة الإسلام ده برسيح الشيخ صالح الفوزان عليه وسلم سبارت بويكا بياند الله القرآني أوجد فرمي أنا كافرين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 تصوير بكرين او قصديارك اسيتيه يا حاقده يا نفاه مجاهله فانا بخاغوره چونكه ما موسالي سلف عقيديك كلا قران وسنته وهالقلاب او فريق خلق دكان بو منا اميك اي ما دي خوينين او عقيديك من باي وديلم هيچ يا مزني كيتيك كلا غورا بيشواني سلف طلباي شافعيه لساتو حفته ابيز لديق بو و دو صد وفاتي شصت و اما علمی که نفعی آن اشتهک لخو ما نودالند؟ نه خیر بگو ما بوي آوكسيک اوكسيده کبرا يا کسی کی؟ یا نفامه یا حاقده حقدی هیا بران بر اهل سنت خواهید دعوت بدات؟ والحمد لله و صل الله و سلم لرسول الله بارک الله فکر اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون